رددوا الله أكبر انه النصر المبي إنها خلافة البشرى ووعد واقع رددوا الله أكبر إنه النصر المبي إنها خلافة ووعد إنه النصر المؤزر من اله العالمين فاصدحوا في كل فج هذا يوم الفاتحين رديدوا الله أكبر انه النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقي رديدوا الله أكبر انه النصر المبين